ما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لله الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع بهم وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم في ضلالٍ وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون